بشيرا ونذيرا فأأرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن وبيننا وبينك عجاب فأمل إننا آمنون قل إنما أنا بشر مثلكم نوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه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 وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِدِينَ هُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُقَانٌ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قال تاءتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَاً ذلك تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثل صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربهم لَا أَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا فاستكبروا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نعسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فَأَخَذَتْهُمْ صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمَنُوا وكانوا يتقون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 ما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُؤْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ فَزَيَّنُوا لَهُمْ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 لهم في اباغ الخلد دزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اظللانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله سبحانه استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة كَتُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَعْذَلُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ مَعَنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْعَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال ان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 وَمَا يلقاها هَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّا ذو إِلَّا ذُو حَوْضٍ عَظِيمٍ وإما من الشيطان مِنَ الشَّيْطَانِ بالله فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبعون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون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 إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُرْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم من امنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا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 Weer niets, weer niets, weer niets, weer بعد ظل أمسته لا يقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لعث. هُلَ الْعُذْنَى أَلَمْ نُنَبِّئْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَحْرَضَهُ وَنَأْبَ وَإِذَا مسه الشر فزو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد تنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أَوَلَمْ يكفي بربك أَنَّهُ على كل شيء شهيد الا انهم في مذله من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط